بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه دار أما بعد قد طلب أحد إخوانكم ونقل هذا عن آخرين أن نوجه بعض النصائح فيما يتعلق بكيفية المذاكرة لما قد سبق من المجالس والدروس حيث إني قد أعلنت عن اختبارات قريبة إن شاء الله في الدورة العلمية التي قد بدأناها منذ عدة أشهر وهي دورة طويلة كما بينتم والتي قد رصنا فيها على أن ناخذ متنا أو كتابا في كل علم من العلوم التي بها يتأهل طالب العلم كي ينفع نفسه وينفع غيره المسلمين وأن يكون على طريق من صبق من العلماء الربانيين الذين نحن ندين لهم بالفضل بعد الله عز وجل وقد يعني وجدت هذا الموعد مناسبا بين يدي الكلمة التي سوف ألقيها إن شاء الله بعد نصف ساعة تقريباً في والنصف على إخوانكم في ليبيا في طبرق حيث طلبوا كلمة والتي وضعنا لا عنواناً بالتوجيهات للبادئين في السلفية ويتتواكلوا مع درسنا مع درسنا قواعد قواعد وأصول وأصول منهجية يعني سأعتبر هذه الكلمة إن شاء الله تبعاً لسلسلة أصول وقواعد منهجية ويبلا شك مما احتاج إليه طلبة العلم المبتدئون وكذا هي تذكرة لمن قطع شوطاً في طريقة طلب العلم وكلنا نطلب العلم أحد يدعي لنفسه أنه غلب الضروة في العلم لا يدعي هذا إلا جاهل آه. كما قال الله عز وجل كن رب زدني علما آه. فما زال العبد في ازدياد،, في ازدياد من العلم حتى يلقى ربه إذا كان يسير على الطريق الصحيح <تصفيق> ومن هذا البدء قال الإمام أحمد وحي الله تعالى الناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشرب فهل يستغني أحد عن الطعام والشرب لا يستغني أحد عن الطعام والشرب إلا مت فمن دول العلم من يستغن على العلم في الغالب يموت قلبه فالعلم هو مادة القلب التي بها يحيى وبها يعيش كما أن الطعام والشراب مادة الجسم التي بها يحيى وبها يعيش فهنيئا لمن حصل مادة حياة القلب ولهذا كان اهل البدع ابعد عن هذيب مذهب من غيرهم لانه حصلوا العلم الذي يكون حجه عليه او الذي يكون ضارا بقرونهم ولا بد فالعلم الذي نعنيه هو العلم النافع علم الكتاب والسنة علم الحديث والأثر وموضوع المذاكرة نقول إن المذاكرة من هدي السلف حيث إن السلف كانوا نعقدون مجالس للمذاكرة ومن ثم كانت الأحاديث التي تروى في مجالس المذاكرة يحدث فيها من التساهل في الرواية ما لا يحدث في مجالس التحديث ومن هذا الباب فرق العلماء بين مجالس المذاكرة ومجالس التحديث <تصفيق> و اول نصيحه انصح بيها اخواني بالنسبه للمذاكره ان يعتنوا بالتحصيل اولا في أول يعني لا العلم يطراكم عليه لأن سنة الله سبحانه اقتنى أن العلم يؤخذ شيئا فشيئا كما قال الناظم اليوم علم وغدا مثله من ضرر العلم التي تنتخب اليوم علم وغدا مثله من ضرر العلم التي تنتخب في كل يوم تحصل علما جديدا تضيفه إلى العلم السابق فيزداد علمك ومع الوقت تصير عالما إذا فبأت على الطريق المستقيم في تحصيل العالم وهذه هي الزيادة النافعة <تصفيق> النصيحة الثانية أن تنظم وقتك في التحصيل فنتجعل نتاجا لكل علم وقتا يناسبه وانت تخير افضل الاوقات التي فيها يصفو الذهن يصفو ذهنه و أكثر للعلم وبلا شك افضل الاوقات وقت البكور وما بعد الفجر بقول النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها وهذا حديث حسن فهذا الوقت يشعر فيه الطالب بالبركة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى البركة أن تنتفع بهذا الوقت ما لا تنتفعه بغيره وتحصل فيه ما لا تحصل في غيره وكان بعض السلام أحيانا يحبون أيضا الصهرة في طلب العلم يقتعون الليل في القيام في طلب العلم ويعتبرون هذا أفضل من النوافل وهذا تأول بعض أهل العلم وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريره في الصحيح الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحه في صحيحيهما انه ان أبا هريرة قال اوصاني خليلي بثلاث فذكر منها ان اوتر قبل ان انام فقال هؤلاء اوصاه بالوتر قبل أن ينام لما علم من حاله في القيام في طول الليل الحفظ الحديث وتحصيل العلم فكأنه خاف أن ينام عن الوتر أو أنه لا يصل للوتر فأوصاه من هذا الباب أن يوتر قبل أن ينام حتى إذا استيقظ لتحصيل العلم والحفظ الحديث يعني يكون ذهنه صافيا لهذا الغرض النبي آه وإذا أخذه العلم لا يحمل هم نسيان الوتر آه. وكان اين الحديث يفعلون هذا فكان يجلس بعضهم في المذاكره والتحصيل في طول الليل حتى يصد عليهم الفجر وهم لا يشعرون فهذا ان فعله الطالب احيانا لا باس وإن يعني فعل ما ذكرته في أول الكلام لا بأس أن يجعل وقت التحصيل ووقت البكون النصيحة الثالثة <تصفيق> أن يحرص على حفظ الآيات الشواهد على المسألة التي يدرسها والأحاديث الشاهدة أيضا والدالة على هذه المسألة والآثار الواردة على السلف في هذه المسألة فهذا والعلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة لا خلف فيه ليس العلم نصبك من خلاف سفاهة بين قول الرسول ورأيه فقيم فمن حفظ الآيات والأحاديث والآثار في كل باب يخصه فقد حص العلم هذا الباب وهذا بلا شك يستدبعه أن يدرس ويعرف كلام الأئمة في بيان هذه النصوص من آيات والأحاديث والآثار و يعني يدخل في هذا الباب أيضا ومعرفة كلام أهل العلم في تأويل النصوص ومقصود بالتأويل أي معرفة المعنى ليس المقصود التأويل أي أن تصرف عن معناها أن في لغة العرب يأتي على معاني منها أي منها أي معرفة المعنى قلت أول الآية أي عرف معناها لا أنه تأولى بمعنى أنه صرفاها عن معناه ومن يدخل في هذا الباب ومعرفة كلام أهل العلم أن يحفظ القواعد والحدود والتعريفات التي وضعها العلماء في هذه المسألة في هذا الباب ولا يلزم الطالب حفظ كل, كل كلمة كلمة يقولها الشيخ العالم وإنما كما بكرته الذي يلزمه أن يحفظ النصوص وأن يدرس ويعرف تأوي من كلام أئمة الهدى وبهذا يكون حصل علم هذه المسألة وهذا الباب النصيحة الخامسة الرابع النصيحة الرابعة أن يحافظ على وقته كما يحافظ صاحب الكنز على كنزه فإن الوقت كالذهب بل اثمنوا من الزمن من الدهر لان الوقت ورصيدك في هذه الحياه فكلما انفقت من شيء قل رصيدك واذا انفقت فإذا في غير وجهه كان خساره و وبالا عليك يوم القيامه وين ارفقته في وجهه كان زيادة ورفعة لك يوم ف فطالب العلم الصادق في طلبه لذا العلم لا يضيع وقته في القيل والقال ولا في مجالس اللهو واللب وثرفرة والتشدق والتفيهق ورحم ذلك وإنما يقوم سمته الكتابة والمذاكرة ومجالس العلم يعني لا يخل وقته من قراءة كتاب ومضارسته أو مذاكرة لما فات من العلم الذي حصل أو مجلس علم يزداد بي علما هذه حياة طالب العلم وهذه كانت حياة من سبقنا من مشايخنا وإمتنا وعلمائنا فكان يحكى عن بعضهم أنه لا يفارقه الكتاب ولو خرجا للنزهد فإن الكتاب رفيقه في مزهده وذهنه يعمل دائما لتذكر العلم ومسائل العلم ويستعيذ بالله من القواطع التي تقطعه عن طريق العلم وهذا قد لا ينفك عنه أحيانا الطالب أن يكتلى بأناس يقطعون طريقه في التخصين اولا يوجد تلال سيتان تكون عائقا امامه في التحصيل و النصيحه الخامسة. أن يحرص الطالب على تقوى الله عز وجل في كل شؤونه فبها يثبت العلم في قلبه وينتفع به كما قال الله عز وجل ومن ينطقي لا يجعلهم أخرجا ويرزقوا من حيث لا يحتسب قال ومن يطق الله يجعلهم أمره يسرى فتيسير طلب العلم إنما يتأتى بالطقوى ولهذا فإن أهل البدع والأهواء أقل نصيبا في هذا الباب لأنهم لم يحصلوا الطقوى الصحيحة التي بها ينتفعون بالعلم وقد طبع على قلوبهم وقد أصمى الله سمعهم وأعمى أبصارهم المعرفة الحق بسبب اتباع الهوى وترك التقوى إلا من رحم الله وتاب عليه إنه التواب الرحيم النصيحة السادسة أن يحصل العلم عند أهلهم فلا يضيع وقته في أخذ العلم على الأصاغر والأصاغر هم أهل الأهواء ويدخل فيهم المتعالمون الذين يدعون العلم وليس من أهلهم هذا يقول عبد الله بن مسعود ما زال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اكابرهم وامناءهم فإذا اخذوه فان اصاغرهم وشرارهم هلكوا و <تصفيق> هذا باب يتسائل فيه البعض فيكون تساهل في هذا الباب سبباً في ضياعه وانحرافه عن الحق وليحضر طالب العلم ممن تشبع بما لم يعطى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبع بما لم يعطى كلابس أو بيزوش ف... فهؤلاء الأدعياء الذين ضلوا وأضلوا هم مصدر الفتنة لطالب العلم إذا لم ينتبه إلى خطرهم وشرهم عليكم عليها يحذر على نفسه منهم صح ولا يغامر بدينه نعم فهذه نصائح سريعه موجزه نسال الله ان ينفعنا بها وأن يجعلها عوناً لنا على تخصيل العلم والازدياد منه صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أقرأ لنا الصلاة نخ خلاص ده عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ لا انا نفس يصلي القديم يعني 10 ربع ساعه قبل ما تصلي طيب والصلاه تاخروا يعني ان شاء الله طيب انت هذا الرقم حتى تتصل عليه اتصل على رقم اخر <سؤال> أبو علي يعطيكيها الآن لاحظة بسي لاحظة سؤال 23 عشرين 23 عشرين يقول السائل مع حكم الدراسة في جامعة تظهر وفن تظهر <تصفيق> <تصفيق> وفن تظهر حكم يختلف عزاقها في الجدع لأن بعد السلفين لأن بعد السلفين يقلسون في, في هذه الجامعة أقول مستعينا من الله الذي أظهر أن أن الدراسة في جماعة الأزهر لا تجوز أو تكره على أقل الأحوال لأن هذه الجامعة بنيت على البدعة وعلى تقرير مذاهب أهل البدع في أغلب أحوالها فكما تعلمون أن منشأ الأزهر كان على أيدي الرافضة الذين سموا أنفسهم بالفاطمين وفاطمة رضي الله عنها بريئة منهم ولما وفق الله صلاح الدين ابن أيوب رحمه الله في تطهير مصر والشام من رجز الروافض كان الأظهر له النصيب في هذا أيضا حيث طهره صلاح الدين من الرفض ومذاهب التشيع ولكنه للأسف لم يتحول إلى السنة بالكلية إنما تحول إلى مذاهب أخرى من ماذا أل البدع إن كانت أقل شرا من الرفض ولكنها تدخل في حيز مناهج أهل البدع حيث تحول الأظهر إلى الماذا الأشعري والأشعرات كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية هم خانيث المعتزلة والمعتزلة لم أخذوا مذهبهم من جهن ابن صفوان من الجهنية المعتذلة جهنية والأشاعرة صاروا كالمثخ المعتذلة صاروا كالصورة الممسوخة للمعتذلة في, في تأويل صفات الله وصرفها عن معانيها وتعجب من كلام الأشاعرات في صفة الكلام هي تدع شيئا عجيبا غريبا لم يدعي هذا قبلهم أحد وقولهم بالكلام النفسي مذهبهم إلى مذهب لإعتزاب حيث قالوا إن الكلام أي كلام الله إنما هو كلام النفسي لا حرف فيه ولا صوت وإنما هذه الألفاظ التي نقرأها في كتاب الله في ألفاظنا وفي ألفاظ المخلوق فآل قولهم إلى أن القرآن مخلوق كما قالت المعتزلة فيما أخذوه عن جهمية ونفوا عن الله الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله أوه. تعظم الله عز وجل ان ان يرفع لا شيئا بنشيئته واختياره تعالى الله اما يقولون علوما كبيره ونفوا عن الله صفه من اعظم صفاته وهي صفه حيث ادعوا الله ليس فوق عرشه بل كما قال سفيههم إن الله ليس فوق وليس تحت ولا يمين ولا شمال فوصفوا الله بالعدل فكانوا قالوا إن, إن الله ليس له وجود فآل قوله إلى الإلحاد إلى في ذات الله وصفاته فمذابهم ليس هينا كما يظلم بعض وكما تدندر الحزبيون في زماننا حيث ألف بعضهم كتبا يدعون فيها أن الأشاعرة من أهل السنة ويكذبون على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قرر ذلك في كتبه وهذا كذب على شيخ الإسلام يا شيخ الإسلام قال أبداً إن الأشعارة من أهل السنة وإنما أخذوا المتشابهة من كلام شيخ الإسلام لتقرير باطلهم فشيخ الإسلام أحياناً يذكر مقارنة بين الأشاعر وبين غيرهم نحو أن يقارن بينهم وبين الرافضة فيقول إنهم أحسن حالا منهم مثلا فيأخذون هذا الكلام على أن شيخ الإسلام يثني على الأشاعر وهذا الكلام ليس في موضع الحجاج بل هذا يعد من الخيانة للشيخ الإسلام من يحمل كلامه ما لا يريده وما لا يحتمله والخلاصة أن الأظهر بعد أن أخرج منه الرفض والتشيع دخلت فيه الأشعارية ثم دخل فيه التصوف وأخيرا دخلت فيه الحزبية فقلما ما أن تجد أزهريا من علماء الأزهر إلا أن يكون أشعريا متعصبا للأشعرة أو أن يكون صوفيا أو أن يكون إخوانيا حزبيا ولا يعني أنه خلا بالكلية من أهل السنة قد يوجد فيه القلة القليلة على منهج السلام ومن هذه القلة القليلة التي تعد من النوادر محدث مصر العلامة أحمد المشاكر طيب. حيث درسها في الأظهر ويليه العلامة العبد الرزاق عفيف رحمه الله تعالى وهذه وهؤلاء الغلماء يعني لا تقاص عليهم قائدة لأن البعض يحتج بهم عليش على يشعل الدخول في الأزهر لا بأس به وأنه يعني خرجا من أظهر فلان وفلان من أهل الحديث هذا قلة جدا وبلا شك منذ مئة عام أو يزيد كان حاله في العلم الشرعية أفضل أفضل من حاله الآن وليعني هذا الثناء الأظهر ها كما قلت الآن الشيخ الإسلام قد يذكر أمرا على سبيل المقارنة أو على سبيل البيان لأمر ما لا يقصد به الثمان فأنا أقارم بين زمان وزمان الأظهر في كل أحواله لم يكن على السنة في كل أزمانه ولكن حاله من ناحية تدريس العلوم التي قد يخل بعضها من المخالفة أو قد يكون فيها شيء من النفع في زمن في الزمن السابق كان أفضل والشاهد بارك الله فيكم أن طالب العلم عليه أن يلزم مجالس أهل السنة من العلماء الربانيين وأن يحرص على أن يقرأ كتبهم وأن يستفيد من مجالسهم المسجلة ويوسيلة من وسائل طلبهم في هذا الزمان لمن لم يتمكن من الوصول إلى العالم لكي أو يطلب, يطلب عليه علم مباشرة ومن دخل الأظهر كوسيلة فقط يستعيذي على الإقامة في هذه البلاد كي يتمكن من دراسة الصنة من أهل الصنة الذي أعلمه أن هذا لا رأس به من ذلك الضرورة والحاجة على أن يحرص على عدم الحضور خاصة لمن غرف بالبدعة من العلماء هناك وليتكشف قد يبقى حضور الاختبارات على ما تقتضيه الحاجة والضرورة الله تعالى أعلى وأحب. <تصفيق> طيب هذا السؤال لعلي أجيب علي أجيب عنه إن شاء الله خلال هذه الكلمة التي نوقيها بعد خليل صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله وآله وآله وآله قليلا حتى الدرس